موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إنا بِمَا تَعْمَلُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, نسوا الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم أُولَئِكَ هُمُ لا يستمي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم, لعلهم يتفكرون والله هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيون العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له الأسماء نسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم